أنا وما من إلهٍ إلا الله وما من إلهٍ إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبي عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملائكة إذ يختصمون إيه إلي إلا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 ابليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت ليدك استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني للنار من وخلقته من طين قال فخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانظِرْنِ إلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِ إلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُقْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ